هذا يقول شخص أخذ من أبنائه مالا ولم يرده لهم ومضى عليه الحول هل عليه زكاه أقول أيها الأخ السائل لعلك أنت الإبن وليتك لم تسأل هذا السؤال فإنك أنت ومالك لأبيك ومن طيب الإنسان وكرمه وحسني بره أن يذكر مثل هذا فإن الأب لا يأخذ من ابنه إلا لحاجته إما أن ينفقه على نفسه أو على قرابة الله إخوة لك أو أخوات لك لا يجدون لا يجد ما يسد به حاجتهم وهكذا عمة لك تكون تحت رعايته أخته أو نحو ذلك فينبغي لك أولا أيها الأخ أن تحسب على أبيك فأنت ومالك لأبيك وقد جاء في الترمذي سند حسن عن رجل خاص ما أباه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوه فجاء وكان قد زور في نفسه شيئا من شعر قال لم يتلفظ به لسانه زوره في قلبه فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بشك... بشكاية ابنه منه فقال يا رسول الله سله فيما أنفقته إنما هو على أخواته يعني ما عنده شيء أو كما قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعك من هذا وأخبرني بشي... بشيء زورته في نفسك لم تحدث به لس... بلسانك فقال أشهد أنك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ثم أنشأ يقول يقول قلت في نفسي معاتب ابني يعاتب ولده لما اشتكاه غذوتك مولودا ومنتك يافعة يعني تحملت النفقة والمؤونة وأنت شاب تعل بما أجني عليك وتنهل يعني تشرب الشربة الأولى والشربة الثانية من أموالي تأخذ من مالي أولاً وتأخذ من مالي ثانياً وأنا لا أمنعه غذوتك مولوداً ومنتك يافعاً تعل بما أجني عليك وأنهل إذا ليلة بالسقم مستك لم أبت لسقمك إلا ساهراً أتم الملو كأني أنا المطروف الله دونك بالذي طرقت به دوني فعينا يتهمل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفضاضة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلتك ملجار المجاور يفعله تراه معدا للجواب كأنه برد على أهل الصواب موكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فينبغي للعبد أن ينظر إلى ماذا قد أنفق عليه هذا الوالد وإلى ما تحمل هذا الوالد وإلى ما بذل هذا الوالد حتى بلغه هذه السن وهذه الغاية فأصبح الآن يشح عليه بمئة وبمئتين درهم وبألف وبألفين وبثلاثة هذا والله اللؤم لكن على كل حال نحن نجيب على هذا السؤال أقول إذا كان هذا المال الذي أخذه يبلغ نصابا وحال عليه الحول وأنت مقتدر فزكه وإذا دفعه إليك فالحمد لله وإن لم يدفعه إليك فاتق الله في نفسك واذكر فضل أبيك بعد الله عليك